نرمن نار صغار كبار على الطغوت الغدار نرمن نار صغار كبار على الطغوت الغدار نرمن نار صغار كبار على الطغوت الغدار قاتلنا الناحز الأشرار هدؤ علينا الأسوار قاتلنا حزب الأشرار هدوا علينا الاسوار عملوا حاجز على الدار في بلدتنا الابيه نرمي النار صغار كبار على الطارود الغدار نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار سلاحي بيدي يا خيي هوصيلي امي وبي سلاحي بيدي يا خيي هوصيلي امي وبي انقطع جري ويدي ما برضى بالذليه مر على الطاوت الغدا مر من على الطاوت الغدا يوم دموعك حبك اغلى ما عندي ويوم دموعك حبك ما عندي لكن ديني يا امي بيطلبني للمانيه نرم النار صغار كبار على الطاغوت الغدار بنرم النار صغار كبار على الطاغوت الغدار من خالد إلى عمر ما بدنا هي تقوم من خالد إلى عمر ما بدنا هي ناصرك يا ربي نوار على الأرض الإسلامية نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدا نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدا قاتلنا حزب الأشرار حتو علينا الأسوار قاتلنا حزب الأشرار حتو علينا الأسوار وعملوا حاتس على الدار في بلدة نلأبي نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار نرمي النار صغار كبار على الطاغوت الغدار نرمي النار صغار كبار على الط el gaddar nermi anar sarar